Faylul lil الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به فمن قليل فويل لهم من ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أَنْ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 أحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحبادا وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم